اعذ بلله من الشيطان Oh, come on. The old مَنَا تَسْهُلُ مَا لَاهِكَ نعم نعم انبحك يا بكاء ان ابصد بقلبك ذكرمك يا Oh Ah سيدي وعبد بين O eu kon ti Makattuia ma mo na que eu ando اون I hear you وَإِنَّهُ قَائِلٌ یا Ya ma mo yaọ ایمید يُقَالُ إِنَّ مَا هِيَ كُنُوزُهُمْ وَيَعْنُونَ إِنَّهُ بِكَرِيمَةٍ يُبَشِّرُونَ بِكَرِيمٍ يُنْزِلُهُ को हानि Thank you. لَنُعَنَّفَنَّ نَفْسِي رَانِكَ